بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على عليه وصحبه وآله قال المرادة رحمه الله تعالى عسى وهو الحرف ماذا الرابع العشرون من أحرف المعاني الثلاثية وقال ذهب, ذهب بعض النحويين إلى أنه حرف ونقله بعضهم عن السراج وحكاه أبو عمر الزاهد عن ثالب وذهب الجمهور إلى أنه فعلا وهو الصحيح على, فعليت على فعليته اتصال الضماء الرفعي به اتصال الضماء الرفعي البارزة اتصال ضمائر الرفع البارزة به نحو عسيت عسيتهم ولحاقه تاء التانيث له نحو عسيت هند ان تقوم قالوا وهو فعل لا يتصرف يعني جامد ولذلك قالوا تاء التانيث هي انفع على من الفعل الماضي لماذا تاء التانيث انفع على من الفعل الماضي لان عرف بها فعليه الافعال الماضيه المشتقه وعرف بها فعليه الافعال الماضيه الجامده مثل نعمه بئس وعسى وليس نعمه بئس وعسى وليست قال وهو فعلا لا يتصرفه يرجو للرجاء والاشهاق يعني معناه قوله يرجو للرجاء والاشهاق اي معناه البلاغي هذا وقد اجتمع في قوله تعالى عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم للرقى والاشهاق الاول ما هو عسى أن تكره تكرهوا شيئا وهو خير لكم هذا الرقى وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم هذا لمن هذا الاشهاق لان الاشهاق توقع ماذا الاشهاق يعني اظهار الرحمه لمن قارب الوقوع في المكروه قال وعملها في الاصل عمل كان عملها في الاصل ماذا عمل كان الا ان خبرها التزم كونه فعلا مضارعا هذا شرط شرط افعال المقاربه باجمعها شرط باب كادع والاكثر اقترانه بان خصوص عسل لماذا لان عسل الرجاء والاشهاق وهما امران مستقبليان وأنا المصدرية ما هي أنا المصدرية؟ من يعطيني ما معنى أنا المصدرية؟ قد مر معنا حرف نفي ونصب واستقبال والرجاء الذي تفيده عسى مستقبل والإشفق الذي تفيده عسى مستقبل مستقبل فناسب ماذا؟ فناسب ان يؤتى بعد عسى بماذا بأن ناسب ان يؤتى بعد عسى بأن قال والأكثر اقترانه بأن وقد تحذف كقول الشاعر عسى الكرب عسل الذي امسيت فيه يكون عسى الكرب كر عسل الذي امسيت فيه امسيت وما كتب امسيت والمشهور عند الناس ايش امسيت عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب الله اكبر هو بيت جميل وهو مضرب المثل مضرب المثل في العسر بعد اليسر قال وجمهور البصريين على أن حذف أن من خبر عسى ضرورة وظاهر كلام سيبيا أنه لا يختص بالشعر وقد ندر وقوع خبرها مهردا في قول الزباء عسى الغوير أب أساء عسى الغوير أب أساء والغوير هذا تصغير غار تصغير غار تصغير غار كفينك والأصل في هذا المثل الأصل في هذا المثل أن له قصة وهو أن أناس أن أناس يعني اقتربوا من الغار لعلهم يجدون النجاه فوجدوا فيه اناس عدب عليهم فماذا قالوا عسى الغويرو أبو أسى يعني عسى الغوير يأتيك منه أيش يأتيك منه شر فوق الشر الذي أنت تريد أن يفرج عنك قال عسى الغوير وأبو أسى يعني هذا الشيء الذي أنت يعني تقصد أنه وراءه خير ربما يأتيك من وراه أيش من وراه شر وهذا تحذير يعني رأيه إنسان يعني يتصرف تصرفا يضره في العاقبة وهو ماذا يظن يظن ان تصرف هذا عين الصواب ماذا تقول له عسى الغير عسى الغير ابؤسع اي ربما تجني من وراء هذا الامر شرا ربما ياتيك من قبل هذا الامر شر قال وظاهر كلام سبانو لا اخلص في الشعر وقد نذر وقوع خبرها مفردا في قول الزباء و اذا تباه هذا مثلا يضرب للرجل يقال له لعل الشر جاء من, قي... جاء من قبل ك والغبار تصغير غار والاب اشقم ابوها وهو الشر تريد لعلك ياتيك الشر من الغار لعلك ياتيك الشر لعل الشر لعلك ياتيك من الغار قال وقول الشاعر اكثرت في العدل ملحا دائما اكثرت في العدل ملحا دائما لا تكثرا اني عسيت صائما لا تكثر اني عسيت صائما هنا اتاش صائما خبر عسى وفرد والاصل ان يكون جمله وابوسن الغوير اسم عسى وابوسن خبر عسى وهو فرد هذا من النادر هذا من النادل. قالوا علم ان عسى لها ثلاثه احوال الاول ان يكون خبر فعل مضارع المجرد من ان وهو قليل كما سبق ولا اشكال في ان الفعل خبر في أن الفعل خبرها هي عملية عمل كان الثاني أن يكون خبرها فعل مضارع المقرون بأن وهذا هو الكثير أقتل في إعرابي على ثلاثة مذاهب على ثلاثة مذاهب أحدها أن عسى عمل عمل كان أيضا وأن الفعل في مضار خبرها قال ابن عسورة صحيح لأن العرب لما نطق به على أصل نطق به اسم فاعل كما تقدم في المثل والبيت وثانيها أن عسى, في أن عسى في ذلك ليست عامله عمل كان بل المرفوع بها فاعل وأنوى الفعل في موضع نصر على المفعولية والفعل ما مضمن, مضمن والفعل مضمن معنى قارب فإذا قلت عسى زيد أن يقوم فالتقدير قارب زيد القيامة أو يكون أنوى الفعل منصوبا على إسقاط الخافض وهذا مذهب سبيه المبرد وجهه ان أن والفعل مقدر بالمصدر ويقع أن أن والفعل مقدر بالمصدر لا يكون خبرا عن القثة وجب عنه بأن المصدر قد يخبر به على سبيل المولاء وثالثا أن أن والفعل بدل اشتمال من فعل عسى وهو مذهب الكوفيين قال صاحب البصير وأظن قولهم مبنيا على أن هذه الأفعال ليست ناقصة بيكون المعنى عندهم قرب قيامه قرب قيامه زيد قرب قيام زيد قال ثم قدمت الاسم أخرت المصدر فقلت قرب زيد قيامه قرب زيد قيامه قال ثم جعل ثم جعلته بأنو الفعل قالوا ويحتج على هذا بقولهم عسى ان يقوم زيد عسى أن يقوم زيد وها و هذا هو الاصل وهي تامه ثم ان تقدم الاسم على فهو البدل ثم تقدم الاسم فهو على البدل أي بدل الاحتمال قال حملا لها على طريقه واحده وعلى ورد ما ذهب الى الكهن بين شان احدهم انه ابدال قبل تمام الكلام والتوابع انما يتبع إنما تابعه بعد تمام الكلام يعني بعد خضر فعل فعلا وصدق خبره والاخر انه لازم والبدل لا يكون لازما البدل يحل محل الاول مع صحه المعنى ولا يكون من اللوازم لا يكون من مجرد اللازم فقط قال واختار ابن مالك في شرح التسهيل ان عسى في ذلك ناقصها ونرعسها وانوى الفعل بدل اجتمال سد سدق جزائي الاسناد ونظره بقراءة حمزة ولا تحسون الذين كفروا انما نل لهم ولا يحسى ولا تحسون الذين كفروا انهم نبلي لهم بالخطاب على ان يكون انما بدل من الذين وسد سد المفعولين أني مجهين. قال الثالث أن يسند إلى أنو الفعل. الثالث من ماذا؟ الثالث من أحوال عسر. انتبه. الثالث هذا من أحوال عسر. المذكورة في قوله هي واعلم وأعلم أن لها ثلاثة أحوال. هذا الثالث من أحوال عسر. من أحوال تفتن من أحوال عسل الثلاثة إنه تفرع في الثاني تفرع في الثاني في مثل هذا من بلاغة القول من بلاغة القول أن يؤتى بهذه الجملة أن يقال الثالث من أحوال عسل الثلاثة من بلاغة القول لماذا لأنه إذا طال الفاصل حسن ماذا؟ حسن ارجاع التقسيم إلى ماذا؟ حسن الارجاع إلى ما هي التقسيم أو إلى أصل التقسيم السابق أو إلى حيثية التقسيم السابق إذا طال الفصل وهنا ماذا؟ طال الفصل قال إن يشنت إلى أن الفعل فلا يحتاج حينئذ الى خبر قالوا مقصد كلام ومقتضى كلامي بعض النحويين انها تكون اذنه تامه كما تكون كان تامه وقال ابن مالك لك عندي ان تجعل عسنا قسد أبدا فإذا اذا إليها اليها ان الفعل وجهت بما وجهها به وقوعها ووقع حسب عليهما نحو حسب الناس اي يتركوا يعني على نجعل ان الفعل سد مسد وعليها قال كما فكما لم فكما لم تخرج حسبه بهذا عن لم تخرج حسبه بهذا عن اصلها لا تخرج عسى عن اصلها بمثل وعسى ان تكره بل يقال في الموضعين سدتان والفعل مسدل ما معنى مسدل الجزئين يعني قامت مقام المفعولين أغنث عن المفعولين قامت مقام المفعولين سد مسد الجزئين المفعول الأول يعني عفوا أنا يعني ليس مفعولين يعني الاسم الخبر عفوا مسد الجزئين أي الاسم الخمر إنما قول المفعولين هذا سوق نساء والفعل سد مسد المفعولين أي مسد الاسم الخبر تصحيح قال الرابع أن يتصل بها الرابع أن يتصل بعسى الضمير الموضوع للنصر نحو عساني وعساك وعساهم ومنه قول الشاعر ولي ولي ولي, ولي اقول لها اذامه ولي نفس اقول لها ما تنزعني لعلي وعساني وقول الاخر يا ابت علك وعساك وهذا من الموضوع المشكل لان حق الضمير المتصل بعسى ان يكون بساعة الرابع المرفوع كما ورد في القران فهل عسيتم لانها ترفع الاسم فاذا ورد بصيغه المنصوب احتيق الى توجيه في ذلك ثلاثه مذاهب طيب ان شاء الله الى هنا نبدا غدا من قوله الرابع الرابع أسؤال. ان شاء الله